ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواهم كبرت كلمة تخرج من أفواهم يقولون إلا كذبا فلعلك باقي النفسك على آثارهم على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف إننا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبل وهم لنبل وهم أيهم أحسن عملا وإننا لجاعرون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والوقيم كانوا من آياتنا عجبا إذأو الفتيات إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيا لنا من أمرنا رشدا فضربنا على ذالهم في الكهف سنا عددا ثم بعثناهم لنعلم أية الحزبيل أقصادنا لبثوا أمدا